وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ P طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ من عدة تعتدونها فمسعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك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 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنتحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم